لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م إن ا ل س ا ع ة ل ت ي للعلوم لا الاسلاميه ن ي ؤ ن ن و ا ل ربكم ادعوني أ س ت ج ب ل ك م إن ا ل ذ ي يستكبرون ن عن ع ب الله د د ت ي ي س خ و ن ن م د ا ل ح ي ن ى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 ك ا ن و ا ب آ ي ا ت ا ل ل ه ي ج ح د و ن ا ب ل ذ ي ج ع ل ل ك م ا ل أ ر قرارا ض و ا ل س م ا ء ب ن ا ء ا وصوركم ف أ ح س ن من صوركم ورزقكم ا ل ط ي ب ا ت ذ ل ك م الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ربكم رب ي ه فادعوه م و س و ل ه ا ل د ي ن ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن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 ث م ل ل ت ب غ و ا أشدكم ثم ل ت ك و ن و ا شيوخا و م ن ك م من من يتوفى ق ب ل ولتبلغوا أجلا م س م و ل ع ل ك م ت ع ق ل و ن هو الاسلاميه ذ ذ ي يحيي ويميت ف إ قضى ا ق و ل ل كن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 a m e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 فيها فبئس م ث و المتكبرين فاصبر إن و ع د ا ل ل ه حق فإما ن ر ي ن ك ب ع ض ا ل ذ ي ن ع ل ه م أ و نتوفينك ف إ ل ي ن ا يرجعون